الذين يتوهمون منكم ويظنون اجاجه ان ترى بس يَتَـرَبَّصُ النَّبِيُّ أَنفُسِهِ مَّا انْتَظَرَ الشُّهُورِ وَبَنِي نِسَاءِ أُخْتُكُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَفْرُونَهُ لا سرا إلا أن تقولوا قولا معوفا ولا تأذموا انقدة النكاح حتى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 ختموا النساء ما لن تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة تَغُومُ مَثَامًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُفْسِدِينَ وَإِنْ قَلَّ لهم فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يخفون أو ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير